ا ل ق ي ض راحوا بردن الليالي والطير عقبال قرنسه كمل ا ل ر ش والمزن بالمنشا غ ا د ل ه ظلالي تراكمن غره لمزون المراهيش <تصفيق> وتذكر ص ل س ر دور مظالي ايام جالي بالغابيه ما غابيش يوم الحباري حوزهن ب د حالي ل فرع النادر طلبهن ا مخايش ا والخرب بدنهن ا يصيرالم والي يجس براسه للشجاعه نغاميش خربين مغفل ما حسب <تصفيق> لا توالي طققح ن س ا ن ه سوات القراقيش القيض راح مبرد ا ن الليالي و ا ل ط ي ر عقب القرنسه كم ل ا ل ر ي ش و ا ل ب ز ن ي بالمنشا غادره اغلالي و م ن غره نمزون المراهيش وجه ش ق ا ر نجوفه من النسر خالي جزام صياده يقضى النشانيش ل ه ب ا ل طيور البرق فعلو مدالي ضربه عطب ماهي ي م س و ح و تناويش ذاك الزمان اللي بهل ا مر حالي يوم الصقا ر ة تنعش القلب وتعيش واليوم لو نقنص جنوب وشمالي صرنا على ماقيل مثل القراريش القيض راحوا بردنا الليالي و ط ي ر عقبال قرنسه كم ا د ر ي ش والمزلي بالمنشا غادله اغلالي تراكم من غره لمزون المراهيش ماشوف والله ل ل ص ق راه مجالي نكفي ونقبل يا لحمدي ي على ويش مهما تجاوزنا في احسهالي غير ا ل د ج ا ج ة مالكنا عرامش ي ماشوف غير القبعه والكحالي زرق الثعل اللي س و ت القرفيش عزيل حالك يا زميلي وحالي برضى الرحيل انفتش القشع تفتيش القيض راحوا بردن الليالي و ط ي ر عقبال قرنسه كمل الريش والمزنب المنشا غادلاه غ ل ا ل ي تراكمن غرا ل م ز و ن الماس والله يا لولا الطير بالقلب غالي إ ن ي لاجوز من العنا والمطاريش لكن حب الطير شارك عيالي لو ما تسلب الولع ا كيف بعيش والله ماني عن غ ل ي الطير سالي よなあれふ ه من بارد الخبز والعش لوكان الى الخارج نشد ا ر ح ا ل ي ندفع على شانه ض ر ي ب ة ه ب خ ش ي ش ا ل ق ي راحوا ب ر د ه الليالي و ط ي ر عقب القرن س ك ا م ز ل ي بالمنشا غادلاه ل ل ه ليس تراك وما مغر المزون المال